اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكره للمؤمنين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 ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم, وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَلْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُم مَّنْ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 وقال ما رهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فانظروا كلما دخلت امه لعنت اختها حتى الى الدار تكون فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا قالت اخراهم ربنا هؤلاء أي أضلونا فأتهم عذاب فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكم ضعف ولا كن لا تعلمون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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا, ولتتقوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا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 وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضفوا لمن امن منهم اتعلمون أن صالحا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ مَرْجَفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا الْنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن, أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء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 فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا أَن لَّهُمْ يَتُوبُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حتى عفوا وقالوا قد ما الساء انا الضرا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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وَأَخَاهُ وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون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 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُوا كَوَالِهَتَكَ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 قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الارض فينظرا كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنن ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون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 أل إِمَا قائِرُهُم إادَ اللهَّهِ وَلَ أَكثَرَهُم لا يَعلممون وَقالوا مَحْم تَأتِناَا بِِ مِنْ آياتَ للتَسحرنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لككَ بِمُؤِّنين فَأَْسَلن عَلَيْهِ مُّوفَانَ وَالجرَادَ وَالْقَُّ لَ وَالضَّ فَادِهَا وََّمَ آيات آياتُّ مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 قال اغير الله ابغيكم اله ا وهو قد ظلكم على العالمين واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقَّلونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْحونَ نِس ك وَفيِيذالِكُم ضَلَ أُم مِ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه آرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعرة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 فَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ الْبَأْسُ شَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ غَضَبًا بِرِضْوَانٍ ۚ لَّهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَاتَّقَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ ثُلَيثِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا له خوار ألم يروا أنه لا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم او انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا لنا لنكونا من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة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 رسول الله إليكم جميعا الذي لهم منك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون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 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ أَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا وَلَمْ يُؤْتَكُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين غلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ التي الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لَمَتَعِظُونَّ قَوْمًا لَّا يَهُمْ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ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 وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان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 وَلَقَدْ رَأَيْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثًا فِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الغافلون.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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ سَاءَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أجلهم تابع اي حديثهم بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعه ايان مرساها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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم وَلَا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا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 من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون